وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّدْرَح عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ذِلِ ولا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما قطبك يا سامري قال بصرت بما لن يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها